متى نلتقي يا حبيب المنام رب السماء متى نلتقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش رغيد وقلب نقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش الرغيد وقلب النقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش الرغيد وقلب النقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش الرغيد وقلب النقي ففوت الليالي وتجري السنون ويمضي على دربها العابرون حياة تمر كلمح العيون وما فاز فيها سوى المتقي أما زلت تشكو الزمان الطويل وتحمل هم الفؤاد العليل تزود فلم يبقى إلا القليل ومن أنهر الصبر نستقيل متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي ويكرمنا بالرضاقنا بعيش الرغيد وقلب النغي ويكرمنا بالرضاقنا بعيش الرغيد وقلب النغي وإن غاب عنك الضياء الرحيم فعد للحياة بقلب منيب عسى أن تنال لقى الحبيب وتلقى من النور مما لقي خليلي لقد أذخنتني الجراح وطال الظلام وغاب الصباح وما زلت أرجو العلا والفلاح وأرقب شمسا من المشرقين متى يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي متى نلتقي يا حبيب المنى بسم الله ماتنا نلتقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش الرغيد وقلب النقي ويكرم